<تصفيق> ابتسم اضحك وخلي الهم يتكدا ارسم على خدك ورود لا تقول ما اقدر ابتسم abohic, همك بروحك غطي صوتك الحرمة على أمك سارح وزعلان وقلبك ممتني أحزان وشايل همك بروحك يغطي صوتك الحرمة هني غطي صوتك الحرمة أفرح وحاول تنسى ألمك إنسى جسى كل الظروف حق جمالك كل ما فتاكر الدل بس ماليش فتاك بيترجع مثل الاول وتملي الدنيا ضحكاتك تنسى كل ما فتاكر الدل بس ماليش بيترجع مثل الاول وتملي الدنيا ضحكتك وتملي الدنيا ضحكتك ابتسم ما ظروفك والكدر والهام كل ما قلب نور وح معك كلنا معاك قلب وروح وياك نحلاك تعودنا على شوفك تشيل الحب بكفوفك توازعها على الدنيا وثب الفرحة وثبك تعودنا شيل الحب بك فوفك توزعها على الدنيا وثب الفرحة هو ثوبك وثب الفرحة ثوبك هو ابتسم اضحك وخلي الهم يتكدى L'aigua de l'aigua de l'aigua